الفاضلة امي امي اختي الغالية ابنتي ابنتي, ابنتي الحبيبة ابنتي الحبيبة يا من تصرخين لانك تبحثين عن والدك <تصفيق> الذي ضاع امام عينيك وبين يديك يا ابنتي الغالية يا من تبكين على امك التي قتلت امام عينيك وبين يديك اختاه اختاه <تصفيق> يا من رأيت بيتك قد هدم على رأس والدك ووالدتك واطفالك واخوانك واخواتك هي هي, هي الجو الى الملجأ الحقيقي اعتصم بالعصمة الحقيقية اختاه اسمع نداءك بقلبي وباذني وانت تنادين على العالم كله بصفة عامة وعلى العالم الاسلامي والعربي بصفة خاصة وتقولين لا اريد طعامكم وشرابكم. فدمي هنا يا مسلمون يراكم. عرضي يدنس اين شيمتكم اما فيكم ابي قلبه خفاكم. انا لا اريد طعامكم وشرابكم. فدمي هنا يا مسلمون يراكم. عرضي يدنس. عرض أين شيمتكم أما فيكم أبي قلبه خفاق مختاه أماه بنتاه, بنتاه, بنتاه أمتنا التي تدعونها صارت على ضرب الخضوع تساق أماه أمتنا التي تدعونها صارت على ضرب الخضوع تساق اودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق اماه ان كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده انفاق ان كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده انفاق فمدي الى الرحمن كف تضرع فلسوف يرفع شأنك الخلاق اماه لا تيأس فأمام قدرة ربنا يتضاءل الفجار والفساق